اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان خبیقا قال لأبيه يا أبت یا آبت این قد جاءنی من العلم ما لم يأتی کفست با عنی اهدی يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن وَأَجْرُ النَّمَدِيَا <صفيق> أَنَسَ نَعْمُدْ أَيْنَ كَسَأَ سَأُفِيُ لَكَ اَذْكُرُوا اسْمَ مُحَمَّدٍ دَاوُدَ One I don't eat أذكر في <تصفيق> الكتاب إسماء challenge Tell <laughs> وَإِذَا قِيلَ لِلْجِنِّ لَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا تُفْسِدُوا يَقُولُونَ إِنَّمَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ عبابه